على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون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 وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا نتنا وكنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين على الآخرين قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر منزقون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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم نشأة الأولى. فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إِنَّا لمغرمون بل نحن محرومون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 ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَأَمَّا إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وَتَصْلِيَةُ جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم